سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد وأنا فيه غريب. والخطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد وانا فيه غريب والليل أرب والنهار ووو واللا habibi sellemi Ali illa A'kom habibi sellemi Ali tamminonu il hurba fi tamminonu tam اسمراني عامله ايه في الا حبيبي لي علي إلا حبيبي لي علي في عن لائر الغربة فيه طمنوني تصمراني عن لائر الغربة فيه سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح بالفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سوا وانا ماشي لي سوا ولا دارف حالي سوا من الفر اغاني سوا ايه اللي جرالي سوا وانا ماشي سوا ولا دارف حالي سوا من الفر سوا هي اللي جرالي تسواح وأنا ماشي لالي تسواح وأنا داري بحالي تسواح من الفرقة غالي تسواح هي اللي جرالي وسنين وسنين وأنا دايب شق وحنين عايز أعرف بس طريقه وسنين وانا دايب شواحلين عايز اعرف بس طريق الأسماراني عم له في إن لا لكم حبيبي سلموا لي علي إن لا لكم حبيبي سلموا لي علي ضمنون الأسماراني عم له الغرب في ضمنون الأسمار Binuni basmarani fi. وبتعمل ايه يا زنوني اه يا زنوني ما تسيبوني مش نامس انا حيرة يا عيوني اه يا عيوني اهجرالك فين انت وبتعمل ايه يا زنوني يا عيوني اه يا عيوني اهضر لك فين انت وبتعمل ايه لا عارف ارتاح سواح لا سواح لا سواح وسنين وسنين Bense tariyum şu hani? Ay zaraf عم له الغرب في إلَّا <ولله> دم <ولله> ون اللسمراني هم لهير الغرب في يا قمر يا نسيني رسيني على اللي جاي نور سكة الحبايب يا, أمر يا نسيني يا شهيد عليا علي احكي له Uzun o ana dayıp şu عم لاقيه الغربه في لاكم عبي للسليمول علي لاكم عبي للسليمول علي طمنون تسمراني عامله ايه في